قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى دارَ كوفيها جميعا قالا اخراضم لاولاهم ربنا ذا اولائي اظنون قالا اخراهم لاولاهم ربنا ذا اولائي مَعَذَابًا بَعْضًا مِنَّا ۖ قَالُوا إِنَّ كُلٍّ ضَاعُوا وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ وَقَالُوا نَسْقِي لَهُمْ لِأَخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ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 ولا يدخلوا للجنة حتى يلج الجمل فيسا من خياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش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 لولا أن هدان الله لقد جاء الرسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون